بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لكم <تصفيق> لرحمة sa uh -huh. ايمان نبث له غيب السماوات والارض ابصر فيه واسمع ما لهم من جوني من ولي من مسرف في حكمه احد واتل ما اناحي الى من كتاب ربك مبدلا بكلمه نَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلًا لَّا نَمْصُ إلهٌ أَنَرَهُ ظَالِمٌ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ أَمْ لَا din er شيما فاصبح شيما Thank mm -hmm. you. and I لَمْ يَغْفُرُوا ذَنْبَهُمْ وَضَلُّوا كَنَافُورِ الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُنَهَا بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّرِيدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِن دونه بما نسيت ولا ترهقني ma lam tastati alayhi